بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِل القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون